وَأَمَّا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إِنَّهُ كان في أَهْلِهِ مسرورا إِنَّهُ ظن أن لن يحور بلاء إِنَّ ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وَسَقَ والقمر إِذَا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عليهم الْقُرْآنُ لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أَعْلَمُ بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم